سَبِيلَ الْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرين فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Inna Allah la yظلم مثقال ذرة Wainta ke حasneta yudاعif ha Waiyukti min ladun hu agera'n azimah Fakif eza jihna min kul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 إذ يود الذين كفروا وعصر الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا